الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين نحن اليوم في الحلقة السادسة من موضوع خلق الإنسان بين العلم والقرآن وفي كل الحلقات الماضية نتكلم عن خلق الإنسان وتكوينه وهدم أو مناقشة ركائز نظرية التطور وآلياتها الخمس الحلقة الماضية تكلمنا عن آلية الصدفة الآلية الأولى حلقة اليوم راح نتكلم عن الآلية الثانية اللي هي الصراع من أجل البقاء وضيفنا كما تعلمون الدكتور الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش مرحبا بك أهلا وشهر بالأخ الكريم دكتورنا الفاضل من الملاحظ أن الصراع قائم على أشده بين الكائنات الحية سواء في افتراس الأقوى للأضعف أو في التطفل وهذا بالقطع سوف يجعل الأقوى يبقى والآخر يندثر مما جعل التطوريون يعتبرون هذه أحد الآليات لفكرة التطور. هذه الفكرة تدرس المدارس وتسمع في الأخبار والفضائيات والعلوم. فماذا يقول الدكتور صبري الدمرداش حول هذه الآلية؟ أولاً أقول من أين أتى ذر بهذه الآلية؟ هو أتى بها من مصدرين. المصدر الأول صديقه كارل ماركس اللي هو بنى يعني التفسير. المادي للتاريخ على أساس الصراع بين الطبقات. في استراجل في صراع. وتاني شيء من مواطنه الإنجليزي القس وعالم الإقصاد المشهور توماس روبرت مالتوس اللي قال إن البشر ينمون وفق الموتالي هندسية حتى الأول واحد وأساسها اتنين يبا تمشي اتنين أربعة تمانية 16, 32, 64 وهكذا في مقابل أن الموارد الغذائية بتسيير أو تضاعف بحصلة وفقا لمتالية عددية أو حسابية أسسها واحد وحد وحدها واحد بمعنى 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 فإذا لابد يكون في استراجل بين الناس على الموارد الغذائي وفقا ل ل مالتوس وده كان سنه بالضبط 1798 قبل المصدرين دول لكن ماني طبق احنا في الواقع اه في صراع لا جدال بس مش ولا اساس لان في اكل وفي ماكول وفي, وفي مفترس وفي فريسه ومع ذلك الكل عايش مع الكل بمعنى ايه يعني الضعيف يعيش جنب الى جنب مع القوي في البر والبحر والجو ايه الدليل العصفور عايش في الجو مع النسر وعندك السمكه عايشه مع الحوت في البحر وعندك الأرنب او الغزال عايشه مع الاسد في البر صحيح ان الاسد بياكل بعض الغزال بس مش كله هو بياكل المريض والضعيف فقط بالعكس ده دي ميزه عشان يظل القطيع مكون دائما من احسن الايه من الافراد حلو لا. طيب شواهد الصراع هل هي واحدة هل في شواهد تعاون مثلا بين الحيوانات آه كويش كما يحصل كويش. بين الناس مثلا طبعا أنا أقول أن الحيوانات بينها من التعاون أكثر ما بينها من التلفز بكثير في بينها تعايش بينها تقايد بينها تكافل بينها مودة بينها رحمة يا سلام طبعا حلو. .طبعًا في مو في مود ورحمة ولكن الأمثلة ت تبى أمثلة <تصفيق> مرة سمعت تتكلم عن الفيل والو تعرف إيش وياه أو زرف أو زرف. الفيل والزراف تكلمت جاب مشهد رائع نعم. انظر إلى أي برنامج في عالم الحيوان أو ب في نشرة الجغرافيك أو شيء من هذا القبيل تجد دائمًا الفيل يحرص إنه يكون بجانب قطعان الزرافة والزراف يحرص بيه يكون بجوار قطاع الفيل لي لحاجة مهمة جدا أن الفيل سمع حاد جدا وبصر ضعيف جدا آه. لا ينفع نظر زي تحت حضرتك ولا تحت حضرتي ولا ليزك ولا كم ااا سمع حاد خلي بالك سمع حاد ونظر ضعيف مقابل الزرافة نظر حاد بصر حاد مش سمع ضعيف يا ما يكونش فيه سمع خلاص النبي سموه الحيوان الصامت تقريبا ما ما فيش صوت ما أحيانا كده تقريبا ما بيزورش على صوت يبقى خلي بقى الخلاصة عكس إننا تنافس شوف شوف التكامل مم. شوف التكامل يعني سمع حاد للفيل ونظر ضعيف يحصل تعاون يعني طبعا مقابل إيه مقابل يعني بصر حاد وما فيش سمع تقريبا عند الزرافة أي. فيحصل إيه تعاون جدا بمعنى إيه؟ انظر إلى ودن الفيل خاصة الودن الأفريقي عباره عن يعني لاقط من درجه رزاز لاقط اما نقارن اذن الفيل بانخ الزرافه ده رادار, رادار لاقط وبالتالي برج مراقبه صحيح يبقى عندك رادار لاقط في الفيل وبرج مراقبه في الايه في الزرافه في عدو مشترك بس الاسد جاي اللي يشوفه الاول يصدر اشاره الاخر يفهمها فبس الفيل جاي اللي الاسد جاي واحد الفيل شافه فيصدر في إشارة الظرف تستفيد يستفيد يتأهب مم. إما للهجوم أو للدفاع أو, أو للقتال وهذا الظرفها تهاجم يعني بتعفو ده بالأسد وفي صراع وإذا تمكنت منه بركله من رجلها لو جات في قلبه ممكن تقتله مم. فالمهم شوف بقى التعاون هذا نوع من, من أنواع التعاون الغزلان ما عندها تعاون دكتور أي غزلان الغزلان والحمر الوحشية آه طبعا برضو طالع في برامج العالم الحيوان تلاقي اهو شوف ادي الحمر الوحشي وادي ليه الغزلان يمكن تعاون لشرب الماء دكتور مين يعني اي نوع من انواع التعاون اللي بينهم لا ده دي بيعيشوا حياتهم عادية عادية التعاون بأي اي لم افرد اسد قادم هو ده مشترك لكل من الحمر الوحشي و... و... ولذلك يعني اكبر عدو للحمار الوحشي هو الاسد ولذلك الكران الكريم جاب العلاقة دي كأنها حمر مستنفره فرت من قسورة صوت المدثر كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة فشايف الأسد جاي هو عدو مشترك لهما يوم يصدر صوت أو إشارة معينة يفهم منها الغزلان ان في خطر قادم فشوف والعكس صحيح لو غزالة احست بالخطر القادم ممكن تدي إشارة قطة الحمر الوحشيه إذا م هذا تعاون إذا مقابل الجدراس في تعاون آه طبعاً ممكن يصير تعاون بين طير وحيوان ممكن جدا مثلاً عندك مثلا أهو وحيد القرن أي نعم وحيد القرن الخرطيت القر وعلى فكرة ضخم معلومة ضخم <تصفيق> على فه هو أضخم حيوان بري بعد الفيل هذا الحيوان آه الفيل الأفريقي ستة طن ضربة طن على فكرة دكتور محمد ده أغرب حيوان في المملكة الحيوانية لا <تصفيق> مسكين <تصفيق> لي ليه؟ تعلم تعرفه إنه بيهاجم كل شيء متحرك يعني حجر إنسان سيارة كو... يل... يعني كل إحنا ظالمين بقى... الحمار دكتور لا لا الحمار لا العمر عظيم جاي يعني لوم وصبرات <تصفح> أو أول حاجة أول حاجة إنه صبور تاني شيء ذكي تالت حاجة صاحب موقف أو هذا أول مرة نسمع الكلام الصبور. صبور صبور ذكي صاحب موقف لا أوه. ضروري نأخذ استراحة دكتور من المعلومات هذه دكتور صبري أكدت أن الصراع من أجل البقاء ليست قاعدة مطلقة وأن هناك صور أخرى في التعاون بين الحيوانات و... نعم ذكرت الخرتيت والطير ما عرفنا طبيعة التعاون بين الخرتيت والطير أجل الخرتيت وهو الطير. طبعا على جسمه هوام وطفيليات فيجي هذا الطائر يأكل هذي الهوام والطفيليات في السفيد الغذاء في السفيد الغذاء والخرتيت السفيدة النظافة لحد بما أهم من النظافة السفيدة الحياة لإنه لما تلاحظ وضع الطائر دايماً متذبذب لأي خطر قادم من للخرطيت من جهة معينة فيصدر صوت يحذر اللي هي الخرطيت أو وحيد القرض يعني تحذير وغسيل تشحيم <تصفيق> <تصفيق> يعني آه طيب فأدى يسفيد النظافة بين عالمين آه يسفيد الغذاء والتاني يسفيد النظافة وربما الحياة لإنه بنبهه للخطر ممكن نجد تعاون بين عالم احياء الحيوانات وعالم النبات كعالمين منفصلين عالم الحيوان وعالم النبات أيوة. والله ممكن لأن وضع ظاهر جدا الدكتور محمد في النمل والاشجار يمكن المشاهد الكريم يستعجب ايه العلاقه بالنمل والاشجار بيقش شديد ده بيستفيد وده بيستفيد حلو في تعاون في موده في رحمه في تعايش في تكافل في تقايد في تبادل منفعه كيف كيف النمل نوع معين من الأشجار ما يعملش جحره أو عش أو باستعبارته اللي تحت هذه الأشجار أيوة. ليه؟ بتنزل يعني ثمر كده بسيطة فيها مادة حلوة يستطيبها النمل فبيأكل يستفيد الغذاء ويستفيد من ظل الشجرة طب الشجرة مستفيدة أي من النمل؟ الشجرة بيهاجبها بعض الحشرات أول ما تواجبها الحشرات دي تحفر زي فربونات معينة نفس الفرمون اللي النمل بيفرزه ساعه الخوف ساعات الخوف مم. فالنمل عارف عارف يقدر يترجم هذا الفيرمون فيطلع بقى يشتبك مع هذه الحشرات في معركه شرسه جدا وعلى فكره كل حروب كل الحشرات الدفاعيه الا النمل هجومي هجومي هو الحشره الوحيده القادره على شن حرب هجوميه والهجوميه غير الدفاعية عاوز أذكره وفره وعاوز أخدمه حجمه وعاوز ااا الحين نزعل من كون تحالف ويعني عاوزة شغلة عاوزة شغل ومقدمة ومؤخرة وما يمنا وما اتصال آه إذا الخلاصة عشان المشاهد النمل يستفيد الغذاء والظل والشجر يستفيد الدفاع والحماية عن الحشرات اللي آه بالحشرات اللي بتواجه ب أيضا عندنا الصور الغزلان اللي يحطونها لنا الأخوة على الشاشة آه. دي صور تانية من صور التراحم بين المخلوقات فتجد مثلا الارانب الأرانب البريه أيوة. لما تحس ان الثعلب قادم تعمل ايه اشاره وانا يتروح رفع ذيلها بزاويه عموديه على الجسم بزاوية قائمه الارنب يرفع لازم يرفع ذيله بزاويه قائمه معناه في خطر قادم في ثعلب ولا في أسد ولا شيء من هذا القبيل أما الغزلان فالتعاون منها مختلف الغزالة دي شوف حضرتك ركز الغزالة دي عالية العالية. دي هي دي أول غزالة شفت الخطر القادم برضو ممكن يكون نمر ممكن يكون ذئب وممكن شيء من هذا القبيل من هذه الحالات المفترسة فبتطلط دقتها معينة هذه القفزة معناها احذر. على راية الدكتور مصفة حبود الله رحبه ألا يا جدع, آه. ألا, جدع. آه. آه. ألا يا جدع آه. <تصفيق> ألا <تصفيق> <تصفيق> نعم الطيور أحيانا كلها أصوات ترددات عجيبة طبعا يعني مثلا جماعة من الطيور وشافت عدو قادم أول واحد شاف هذا العدو بيوح يصدر صوت له صفتين أول حاجة ترددت علي وله فواصل متقطعة لما يكرر الحاجة دي يعرف بفيه عدو ولحسن الحظ إن مصدر الصوت ما بيتعرفش وده لصالح الطيور ما بيتعرفش عجيب صوت غريب آآ لا لا آآ صوت غريب هم يفهموه بس ما بيتعرفش وده لصالح الطائر نعم والحشرات برضو الحشرات لما لما تشوف خطر قادم الحشر اللي حس بهذا الخطر صوت ولا لا لا بتعمل فرمون اسمه فرمون الإنذار أو التحذير أو النذير شيء من هذا القبيل الفرمون يعني رايح معينه مدكي بئه معينه لا رايحه فكل افراد المستعمره بتاعتها بتشم هذه الرائحه طيب ممكن بقى مصدر هذا الخطر حس ان ان الحشره دي هي اللي نبهت بيت المجموعه يجب عليها ماشي تضحي بنفسها في سبيل بقاء الجماعه المعروف دكتور أن الكلاب بينها تعاون من الحيوانات التي يعني آه شوف تعيش مجموعات. إيه نعم. شوف ف... الكلب البري بالذات. إيه نعم. شوف الكلب البري يا. بتعيش طبعا انت عارف حسة الشم عند الكلب في غاية القوة. هذا يعتبر كلب دكتور. أنا كلب بري. ااا ماذا عن التعاون منها؟ هي بتعيش في قطعان القطيع أو مدل صغير مكون من شوف سبحان الله من 30 أعزك الله 30 كلب. موزعين كالتالي 2 4 26 مش 2 4 2 لا لا 2 2 4 26 الاثنين دول الأولين مراقبين والاربعه حراس و26 بيت القطيع اول ما يجي خطر قادم تلاقي المراقبين نباح وبعدين ينتقل النباح بدرجه اشد واعلى عند عند الحراس ثم ينتقل لبقيه اللي القطيع يا ايه ده, ايه ده؟ مين علمهم مهاجه مين علمهم مهاجه بعد لا تعاون وهي التعاون واي و... نعم يعني و... و... و... وعلى فكره ما بيزيدوش عن, س... عن 30 ودي و... ب 2 26 ازاي يعني مين علمهم مهاجه صحيح ينفي كل اثر للصدفه هل... نهيد يعني كانت عندنا صورة ايضا عن الثيران أو اه دي آه... دي دكتور محمد اسمك ثيران المسك اه ده تقيل وزنه حوالي 400 كيلو من 350-400 كيلو شوف عند وجود خطر قادم نمر ولا أسد أو ذئب على طول يعملوا حلقة اللي هم إيه؟ الذكور والناس يعملوا حلقة والصغار داخل في مركز هذه الحلقه وبعضهم يتعلق بشعر أمه الطويل أو شيء من هذا القبيل يجي مثلا هنا الأسد يطلع له أحد الثيران يسرعه يسرعه و زي ما تقول الكسر تغلب الشجاعه صحيح اه صحيح نعم وبعدين بعد ما يسرعوا يروح راجع لنفس المكان نفرض هو الثور ده خرج للاسد ويرجع لنفس المكان عش حتى يختل النظام الايه الامني شوف ماذا حرصه كل ده ليه وممكن ضح نفسه من اجل مين من اجل الصغار قلعه دكتور شوف تصحيح شوف شوف حلقه إيه؟ محكمه ما في منفذ للعدو اللي بيهجم عليهم نعم عالم البحار دكتور في شيء حيتان وإلى القروش وإلى الكادة مثلا في قضية لا هنا يمكن شوفها دكتور محمد شوف الشكل ده م. تجد برضو عند الغزلان والأيائل والوعود والوعول دايما دايما الصغار في الداخل لأنه دي فيه أمن وأمان لهم وبيدفعوا الكبار يدفعوا عن الصغار مهما كان ثمن حتى لو راح فيها بعض الكبار آه سبحان الله طيب ما دي, دي تراحه يعني هذا تراحم بين الزلان. بس قد يقولك هذا في النوع الواحد، لكن في الانواع المت. هنيجي في الأنواع المت. هنيجي. تراحم في النوع آه. هنيجي في الأنواع المختلفة. إحنا ضربنا مثل أنواع آه. السلمية يعني الزرافة مع الفيل. مع مختلفة. الطير. ودي أنواع ودي أنواع آه. يعني سواء مختلفة. نعم. آه. أو أو نوع واحد. آه. أو إيه آه. أنا ودي بس بعد الفاصل شاء الله. إن شاء الله. دكتور في كلامك أن في نقد كلام الدارونيين الصراع من أجل البقاء ذكرت صور التراحم وصور التنبيه وصور في فاصل تكلمت الأول عن التنبيه على الخطر وضربت مثل بالفيل والزرافة كيف يتعاونون بالحنور الوحشية والغزلان وإلى آخره أنت تكلمت عن التنبيه في محور مواجهة الخطر أن تشترك الحيوانات المتنوعة أوه. في مواجهة الخطر. خطر معين صح ولا سيما في عالم الطيور انا امام صح. هنا وتذكر ينفي وينفع الفكره من اجل البقاء خالص نعم شوف مثلا خد مثال عندك الطيور الصغيره والبوم الطيور طايره واجهتها بومه ماذا تفعل تصدر اصوات استغاثه عشان تشارك الحيوانات الموجوده في المنطقه انا ذاك في الهجوم على البومه وتطردها بدل النوع المدة رحمة ومهجمة الخطر جابعيد. وبالفعل يصير مشاركات. اه طبعا طبعا. طيب. عندنا مثلا قريت في المذكر هذه الطيور الزرزور. اه. إذا واجهت خطر. اه طير الزرزور. دي طير صغيرة مسالمة. بعادتها بالطير وبينها مسافات كبيرة. ولكن ها هو السرب يطير. وهذا هو العدو يظهر صقر. وعاوز يقتحم يوم يقلل الإيه المسافات. عشان ما يتحللوش اي فرصة لاختراق هذا الايه السرب نعم مم. او تفرد ما يختلقش هذا السرب ويأللو يأللو عشان ما يختلقش هذا السرب حصل وحاول فيجد مال يحمد عقبه ويتجمع عليه كله ويبهدلوه وربما يعني يصبوه في مقتل يعني نرجع على الحمر الوحشية اذا واجهت اسدا صارت المواجهة وهو لذ عام اه, آه. آه. آه. علاج طعام الحمر الوحشي مستفرغ فرق اسواره في نص القران الكريم اينا. دلوقتي في دكتور جن جدول دا يعني رجل كشاف وراح شرق افريقيا وحكى المنظر دي بنفسه في قطيع بالحمر الوحشيه يعني مكون مثل من مئة ميت حمار مئتين حمار،, حمار ما نحمر ما تد... ما كتير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <آه>. <تصفيق> وبعدين حصل ان في ثلاثة من الحمر الوحشية ديت تخلفوا عن القطيع فهجمتها الحيوانات المفترسة زعيم القطيع ما كل قطيع له زعيم ونظام. شاف اللي ايه شاف هذا آه. فأمر القطيع بالعودة والاشتباك مع هذه الحيوانات المفترسة وطردها وخلص الثلاثة حمر الوحشية من يعني قبضته حسب الظروف بعد من عمدت دكتور طبعاً دكتور الدراسات والأفلام وفي إمبيار في قضية تعاون الدلافين وفهمها وعملها أي والله والله دلفين عجيب والله عجيب شوفوا دكتور محمد عدو الدلفين حيوان ما ي اسمه الكوسج الكوسج ده الدلفين من جبله هو وجبته المفضلة كم الحمار الوحشي بالنسبة لإيه؟ أوف. آه الحمار الوحشي بال... بالنسبة دلفين للأسف يؤكل مسكين من الكوسج. آه. آه. الكوسج. فأول ما يشوفوا الكوسج هاجب ماذا يفعلون؟ التيم الدلافين الذكور بسرعة يبعده عشان يشد وراه. يشد إيه؟ ورا بيفرت نظر يشدوا الكوسج وراهم. ففي الحالة ديت بيكون بقية القطع ييجي بعدي بالخلف. يعني يعني أوه. كمين؟ كمين. م. كمين. في حتة بقى مهمة جدا بالنسبة للدلفين دفينك عندك يا دكتور اه طبعا شوف بالنسبة للدلفين شيء غريب الدلفين غذاء المفضل إيه؟ سمك التونة مم. غذاء المفضل ولذلك يمشي موازن دائما لأسراب سمك التونة وجبته المفضلة يجي الصيادين بنصموا الشباكة عشان يصدوا مين؟ سمك التونة وجبته المفضلة عند الأوروبيين عادة يعني نعم فطبعا الدولفين قريب من, من السرب بتاع التونه فممكن يقع احدهم في الشباك ونظر اللي تقوله فبينزل تحت وهو مسكين حيوان سدي ما يقدرش يتنفس الماء الذائب في الأكسجين فيشوفوا زميلهم يروحوا نزلين عشان يستنقذونه من شبكة الصياد للأسف الشديد للأسف الشديد هذه المحولة النبيلة هذه المحلول نبيه لكون نتيجة موت معذبهم. مقبرة في الماء. مقبرة في الماء. الله تضحية. شوف تضحية. على فكرة إحنا أنت بتوع على تضحية. المؤمنين يشمون تضحية. التطورون يشمونها أنانية. عندك ريشل دو دوكنز. دوكنز في كتاب الجيل الأناني. بيقول لك ها ده هم بيعملوا كده عشان يحافظوا على الحصيلة الوراثية من جيل إلى جيل. ما فيش تضحية ولا في كلام فارغ. شوف شوف هذا الافك. ها? طب عندنا دليل قاطع يرد على ريتشارد دوكنز كما يتبين في ما يلي، من نخش يعني ينبين أن بعض الحيوانات ليست حريصة على أبناءها فحسب بل حريصة على أبناء الحيوانات الأخرى التي ليس فيها جيلات منها على الإطلاق إذن أين الجين الإنانية؟ في الجين الإنانية، أحيان في الجين، زي ما يقول الحيطان الرمالي ده غير كده، ده ريته إيه؟ يقول لك الجين ده هو الكائن الحي يعني محمد العوضي مش محمد العوضي ده هو الجين والجسم بتاع محمد العوضي شغال بالصخرة عد هذا الجين موظف موظف أنا أحبه أيضاً صديقنا الدكتور اللي حاز على جائزة مؤسسة الكويت التقدم العلمي. دكتور هاني رزق. هاني رزق في كتابه الجينوم البشري ونوع البشري وعظمت مع اللغة العربية في سوريا. في دمشق. في دمشق. قرأت لشارلز داوكنز يعني فنان في تركيب الصفصطة بطريقة بيولوجية وهذا ما ينتبه لها المثقف العادي. صح ينتبه لها مثالكم يا دكتور. نتكلم هنا دكتور أنت عندك كتاب ذكريات فوت ولا ذكرات فوت ولا. آه. آه الحيوانات مذكاراته الحيوانات مذكاراته تكلمتنا أيضاً بنا كرمني إني خدت بجي جزء من سنت كلت للقدر ثمانمية وسبع قضية الحيتان الرمادية والحوت القاتل الصباح وشوف و... أيضاً متصل في موضوعنا طبعاً متصوف موضوعنا الحوت القاتل ده من من ذوات الأسنان ما هو هو عنده سلاحين عنده سلاحين, سلاحين. السلاح الأول الأسنان والسلاح الثاني إنه لا يمشي مفردا في جماعات في جماعات وحيد اه لا مش وحيد بقول لك في جماعات في جماعات طيب الحيتان الرماديه الحيتان الرماديه ديت ممكن مثلا حوت أصيب لاي سبب فهم يتجمعوا عشان يغذوه ويجمعوا عشان يحموه من من, إيه من خطر الحوت القاتل عندك الحوت اللي هو أكبر حيوان خلقه ربنا سبحانه وتعالى وهو الحوت الازرق ده وزنه 150 طن وطوله 35 متر ومع ذلك مين يقدر على مين؟ الحوت القاتل يقدر عليه ليه السببين دول؟ المسكين ده ما عندهش أسنان ما عندهش أسنان أي زي واحد ما عندهش سلاح آه فده عنده سلاحين الأسنان والإيه؟ والخروج الجماعي فبيهجموا هذا وبعدين واحد فدائي بيروح داخل على الحوت الأزرق بكل اسنان وغريزه فعليه وروح خالحهم فينسب منها ايه الدم وبعدين يخبشه في ثلاث مناطق في عينيه في شفتيه في جفنيه بس مش بالضبط رهيبي وبعد كده خلاص المئه وخمسين طن ابحث عن منتلاه في بطون هؤلاء السفاحين بس هذا هذا خطأ جسدي دخوك خوك كبير صحيح لكن ماذا تصنع ال يا دكتور أنت تؤكد أن قضية الصراع من أجل البقاء وإن كان الصراع موجودا وطبيعي في هذا الشيء مش هو الأساس لكن ليس هو الوحيد ولا فكرة هو ولا موجود له ذات وظيفة معينة طبعاً يعني وهي؟ مش في أكل وماكل صحيح طب الأكل لا سد عوز طب لو منعته هيموت وينقرض وفي حاجة اسمها توزن البنوج حتى القرآن الكريم أشياء التوزيل بي أصلي يعني آه. الأرض مددناها ولقينا فيها رواسية ومثلت من كل شيء موزون دكتور يعني إحنا قاعدين نؤكد قاعدة أن قد تكون هناك قواعد لكن لا تكون مطلقة ويكون فيها استثناءات كثيرة ويكون مقابلها قواعد أخرى ما لم تأخذ القواعد الجغ... الفلكية والبيولوجية والتاريخية ورح... بمجملها لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة مثلا صح؟ هذا لي دكتور؟ لا لا لا ده صحيح, ده صحيح. يعني في صراع؟ آه في صراع بس والصراع دي من مقومات الحياة من ضرورات الحياة وليس هو الأصل لأن يعني نقدر نعمل برنامج كامل للدكتور محمد كله عن, عن التراحم في عالم الحيوان ممكن انت عارف مثلا أنثى الحوت لما صغيرها مثلا بيجي مثلا حد عاوز يفترش بتتحول لوحش أكبر وحش في الطبيعة عندك الحصان ل لما أمه بتموت شيء يعني يبكي القلب الشواهد الشواهد كثيرة دكتور وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل بقية إن شاء الله <تصفيق> دكتورنا في سياق هذا الحديث وفي كلامنا عن الصراع من أجل البقاء نذكر وجها آخر ينكره التطورون أو يسكتون عنه أو يقفزون في التأويل بعيد عن حقيقته. سمعت أن لك تتكلم عن التعاون عند الولادة في عالم الحيوان. نعم. دكتور. أوجي بشي لا؟ أي والله. ااا عندنا مثال زاد جدا من أصغر الأمثلة على الإطلاق. اللي هو عند الحوت تيجي تلد على فكرة الحوت لغوية مشي. الحوت. ااا الحوت ما لغوية مشي. نعم. الحوت عندما تلد طبعا هي حيوان ثدي زي, زي زي البشر. ثدي. ولا طبعا. ولاء لا وتنفس الاكسجين اللي هو الجوي واخد بالك دي ضرون انا عليها ايه شوف شوف مدى التجاوز مدى المغالاه مدى التطرف قالك لك ان الحيتان دي اصلها دببه معقول الكلام ده يعني العكس تطور من البر للبحر من البر البحر ازاي يعني يا دكتور انا عارف وكون الدببه موجوده في نفس الوقت والحيتان موجوده في نفس الوقت ينفي هذا الكلام نهائي ده الفرد للتطورة يبقى خلاص قررت الدبابة وأصبح عندنا فقط اللي الحيتان, الحيتان. كان وجهة نظره لك الدبابة بحتاجة تأكل الأسماك ومش عارف اللي في المية تدريجياً مش عارف الشعر قل وبدل الأرجو اللي تكونت زعانف وبدل صوان الأزن اللي موجود في الدب تكون ثقب سمعي كلام الى, إلى اخر, كلام إلى آخر. في الايه التعاون انسان ولاده ده مثال جميل جدا وهيعجب حضرتك والمشاهدين أكيد. تماما فضل. الحوتة أو او انثى عندما تحمل طبعا بتيجي تلد لما تيجي تلد تصدر يعني استغاثه صوت معين استغاثه فتهر عليها اقرب رفيجه له او لها له صديقه صديقه له عشان تقوم بثلاثة وظائف هذه الوظائف الثلاث هي أول حاجة تحوم حولها وهي في لحظة البخاد لحظة ضعف لحظة استكانة وألم الطلق وألم الولادة ما هي زي ستي البشرية عيون فتحوم حولها عشان تحمي من خطر داهم القرش الأبيض معروف آه القرش الأبيض دالوحيد دا شوف شوف يعني القرش الأبيض من عدم سوء تقديره بيدخل على في صراع اهوج هذا اهوج اهوج ارعن انت عارف الفيلم اللي كانوا عاملينه الفك المفترس هو كان عن القرش الابيض يبقى اول وظيفه بتحميها من خطر هجوم القرش الايه القرش الابيض تاني حاجه بتروح سبحان الله ماسكه الوليد الجديد الوليد بفمه وبرفق برفق برفق شدة عشان تخرجه براحب امه ليه؟ لانه إيه وزنه كام ثلاثة طن طوله كام ثمانية امتار هذا الولد ده البيبي ده البيبي لأن فعلا ما توزن البيبي ده مقابل البيبي في الأم البشرية بالضبط تأضرب في ثلاث تلف اه اه آه طيب يعني. سحبته سحبته لسه في وظيفة تلتة. وهو الوظيفة الثالثة بتروح ضربها برفق ضربة حانيه بحيث ينزعج ويطلع على السطر تنفتح رأتين يتنفس, يتنفس هو عشان تنفس الجو في الأول مرة في حياته كما تفعل دي قابلة آه. دي طبيبة نسا وتوليد داخل البحر داخل البحر دي دي تماما داخل. كما تفعل نعم تماما كما تفعل القابلة في في الدنيا عند الأم القابلة أو طبيب آه. طبيب نسا وتوليد أول الوليد يربوا على ظهره أو شيء من ذلك يفزع فيبكي فتنفتح رائتين عشان تنفس اول نسمة من أكسجين الهواء الجوي. السؤال هنا دكتور محمد مين اللي علم الحوتة الأم إن هي تجيب لها وصيفة أو تصدر صوت معين ومين علم الوصيفة هذه الوظائف الثلاثه ده كأنها اخصائيه نساء وتوليد أو قابلة أو شيء من هذا القبيل المستشفى معي نعم أيو والله. لا وشوف سبحان الله والحماية لا والحماية لا وخلي بالك الأم بيكون مشغولة بعد عملية الولادة من اللي بتتولى الرعاية وصفتها دي صديقتها صديق الحوت آه آه شوف الترواد شوف التراحم تقول لي استراجل عصول خط في عالم الحيوان كذا مثلا آه. نفسي نفس اللي بيحدث في عالم الحيتان يحدث في عالم الدلفين فالدلفين لما تيجي تولد برضه بتصدر صوت معين وبعدين تيجي وصفتها وتوم هي. كل الوظائف دكتور في عندنا ثلاث دقائق على على الختام وعندنا عندك أمثلة كثيرة لكن حضانة الحيوانات أكل بس على الفيل الفيلة دي أو كده كذا برضو الفيلة لما بتيجي تلد بتأنتخب إحدى صديقاتها اللي بتحس فعلا ما نفس لها نفس عيونين إن هي أقرب الفيلة إليها وتروح وغدها برفق شديد في يعني الشريرات أو الاعشاب الطوال وبعدين إيه تلد ولما تلد يتناوب على تربية الصغير أربعة أمه ووصفتها وخلته وجديته الأمه وعندنا صورة عندنا صورة هتشوف دايما صغير الفيل ماشي مع الاربعه دول اللي هي مين أمه آه. أشوف عادة. اه شوف الأم إيه رأيك حلوته حلا جماله لا مدلل بعد مدلل مدلل على آخر آه هذا دكتور إيه؟ واضح يعني الصورة آه. واضح آه. الصورة واضحة الصورة واضحة آه أوه إيه؟ إيه؟ الفيل الصغير وشوف ماسك هتلاقي جدته في الخلف دي على فكرة آه مبين من بعيد من عنوحة آه آيو <تصفيق> ودائماً فعلًا بالحول القيادة ديه أيضاً للإناث لعالم الحواف الأصل عالم إناث <تصفيق> لا محل فيه للذكور إلا البقاء الواحد. الرجال قاعد يتحول عالم إناث يا دكتور وكلامك طيب والأمثلة كثيرة طيب. لكن حضانة الحيوانات للصغار غيرها يا دكتور. آه. من لأنه بقى بقدي دقيقة. أي والله. طب الطيور طيور حاضر. أي طيور. سط الطيور الطيور ال الطيور الجميلة الملونة دي تكتب. الطيور. هابي. شوف شوفة دكتور دي أي من آيات الله في الخلق. م. أولاً دول بيأكل سبر الفاكهة. ولكن في متبيله المشكلتين ضيق المكان وعدم القدره على الوقوف على اطراف الايه الاقدام فيعملوا ايه يعملوا واحد اتنين 3 4 خمسة مثلا لغايه عشرة ده ده الاول ياكل لغايه ما ياخد كفايته يكتفى يروح واخد الاكل في التاني ومديله للتاني لغايه ما ياخد كفايته وبعدين التالت والرابع وهكذا طيب خلص خلصت التضارب من هذا الفرع وراح لفرع تاني هنا بقى المعجزة الكبرى المعجزة الكبرى ان كان رقم عشرة يصير رقم؟, رقم واحد يا سلام والرقم 9 تس... سبحان الله شيء خطير واللي كان رقم تسعة يصير رقم اتنين هذه المعلومات لو كان يعلمها داروين يا دكتور ما اطلاقاً. كان عمل نظريته اصلا وانا قلت لك اطلاقا كان عندك فقره اطلاقاً. دكتور قلت لي عليها اللي هي حضانة الحيوانات للصغار غيرها اه وهالشيء ينقض عندي... النظريه عندنا... لكن ما في وقت دكتور انت عندنا صوره لو تقول مثل واحد بس مثل واحد عندك بنات قهوه بدات قهوه جنس من الثعالب لما بتلد الصغير ما بيفارقه امه بيقوم بوظافة هو يتولى عملية رعاية لإخواته الصغار ودي جانب الجانب الثاني اللي بيتولى غي أبناء غيرهم عندك ما يلاقوا قرد لطيف يعني ماتت أمه بيغضوه ويربوه يمشي معهم بالليل ويبات معهم بالنهار دكتور أشكرك على هذا العطاء المفصل ويقولون لازم نختم ونكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته